والله الطبيب مش تقني شو مقرر على عدن كان تدوين وكتابه اي 40 وما عندي اي وقت هسه هذا الجدال ما تطابق الطلبات يعني هو في في طلبات السيرفيس عندي خالد محمد والقصه وللمغرب جو ومخايف اللسان في الصلح يا الله أقول لكم اللسان فيه أجل مخايف عشرة مخايف اللسان فيه عشرة مخايف عن المخل الأول هو عقص اللسان من فوق أي من آية اللي هو مخل الطاب ثم تحتاج من آية الفن رمكات ثم بعد ذلك مخل في اللسان ليهم <تشفيل> ما هو شج Extension اللي هو مخرج يعيشين مياه الجلد المقدية مياه الجلد المقدية التباطل عن مياه مدية مياه المقدية سياه بعد كسر زين ديت موسى زين يوحي بعد كسر مياه من ديت بوجي لديهم تحت بعد فت اللي لنتهم خير خير بني هي إليات جداية أولاً حيث يكون متفج estos الأمريكتين هي التي تواهر بها في بالدير الغير الم centre komm arbeعي مع الجن والريistas ثم المطر الوقت اللي هو المطر براض التي تبدأ سعرض لرفق تحت تحت الفتاة التي تجلس من مناد إيه الضواتل العقودية اليسافة واليوسوى واليوسوى ف optics lid Standiola من خدا لنا يأخذ المطر الأهن خ blonde إن الضرط كما قلنا نعمل من الجوحة كما قلنا بالشيط إحضر حفتين الكسام مما يرد الأدراس يعني هم بديك تدخل همسة على الضرط وتدخل هم بديك الكسام بيانفطن في الأدراس المشكلة وما لقى قبل الضرط والذيكسات في الأدراس غير الهاتف اللي يشتب شو عن شوية ومنور وكيه خلاص وما شاكدنا إن إيه احدى حفتي لسان حفتي لسان دي هي المنطقه فوقيه لو انا خدت ايه طلعت فوق سنه شويه المنطقه دي بالاسم ايه حافه اللسان والحته اللي في النقطه دي راس اللسان راس اللسان والمنطقه دي في اللسان يعني لسان الحافه بتاعته اهي قويه ونطلع بره شويه بقى في الطف والراس فاحدى حفتي لما تحصلك باصول الثلاجه بالسلع العربيه بالسلع العربيه بالراص العربيه يبقى دي اكثر ايه الضرر غير الحصول لان المطلوب على ان تحصل الحصول الثلاجه صح ولا لا يبقى اذا انت حضرتك تساوي نهايه الراص العربيه بلس او مين والضرر لما حصل ان السلع اتطفيت من الراص العربيه بلاقي القياسات اسهل من ناحيه اليمين اليمين صحيحه بالسن اي صف ما كان يسار قليله وهي ان جلسه كتاب التمهيد كتاب علوم التكوين اللي هي منشوره في ذكر القضيه من اصل اعصر اليمين تكون صوره من اصعب الظروف ممكن في الضغط ويتفاوت الناس اليمين هي يعني في بالي الدرس الايه بتاع الدول يعني ليس ايه رب مصر مصر حاربوا بالظبط ليست الحروف اعصر من, من ايه من على اللسان تبدا والناس تيجي ايه يتفوقوا صوايح صلوات ايه مش هو فكر جات فيها فصلاة طباستانية ومعطار بسطاة القطور بعد أن يجدهم داستان رحل بعد إذا التوقف عن مصر إلاه والإلاه كما قال الشيخ صفح فيه الرجيم أجنى محافة الاتزال إلى مع ما عليها من النساء الرجيم يعني اي حافه اللسان لما تيجي تشوف حافه اللسان اقرب اقرب جزء من حافه اللسان ناحيه الاسنان هو الايه عند حافه اللسان يعني عند حافه اللسان معناها ايه يعني اقربها الى مقدم الاسنان اين حافه اللسان المخدر للسام عم نقرد الضد عشان نعطي فرحة جيلة نقرد الضد والله إذا أول تعجب في مسائل النقر حتى مطلط أن الله تقرد أن حفت اللسام إذا كان الضد للنهور يلالد للنهور وقال لك أن حفت اللسام من أحيان مخدر نهاية للسام طيب، بتبططب نهاية ويقال طب إليه اللسام إليه فوق الجزائر مع ما يحاديها من أندسة العليا يعني كما تذكر نفع للام إيه ليه يوليك؟ خلص عن مساناً اللسان وده مسانة الإصلافة اللو ها ندرم اللام الضغط الضغط اللسان ما تيه مطارك في سرك هي اللسان جالهون في الأسنان نفسك طب الضغط اللسان جال؟ الأسنان إنما اللام اللسان تليفون شوية راح ناتيك هاي تأس العليا والأسفلة العليا إيه بل فالي من مطر إلا ملاد مضار خلاص؟ طيب بمسان في مين نكت اليمين ومين نكت اليسار مع عكس الضغط الضغط يمين نكت اليسار هو الأسهل واللق يمين نكت اليه اليمين هو الأسهل تمام؟ قطاع البيانات مش قلان يعني تمام يا سيد غير محمول يا إيه اللي اللي سنزل من طفطة إيه اللي بيعطى السنة وبحث البيانات طب هو ايه السنه ده التعريف لخلايا ده ما خرج ايه بعد كده اا لحزاله يسموا للل و الكوف الذلقيه و الكوف اقامه شاء الله الذلقيه اللي هي طقم من ذق اللسان ذق اللسان هو ايه المنطقه اللي احنا بنقول عليها اللي هي خاصه باللسان اللي اللسان ليه الضابط اللسان. فالذلاطية لخروجها من الضابط في اللسان فتخرج بسهولة. الظلاطة معناها سهولة. والذلاطة عمودة فيه الضابط وهو. اللهم بتشبه الضابط في مسائل حكسة اللسانة. فالنفر يحرق قولت شوية. واحنا قولنا في الضابط الجميع من ايه قوضة مستطيع. يعني الضابط ايضا من قروف قويلة المفرق. ايه المفرق. واللهم ايه. بس المو... أيهم أطول في المخرج؟ اللام أيهم أطول إيه؟ اللام يماذا؟ يدين مخرجه من حرفة بيسان دي وميز يدين من حرفة بتاعي بس لما ديني ديش هكي كده والملي هتلاقي إيه؟ إن مخرج اللام أطول هو أطول حرف مخرج مخرجي من مخرج إيه؟ الضارة بعد كده طرف النساء تحت مخرج اللام طريقا مع ما يليه من لازة في الأسناء العليم ياخذين من نور طبعا التعريف لهو ممكن تنسالا عشان إذا وجدك سواجه من التحن عم نخرج الحروف من غير ما تبحث وستعريف لو أنت فينكو أنت هتترجمه من خلال موت في سنك وانت بتحنك ما تبالك؟ يعني لو قلنا السؤال ما سأجبك آه آه من أين تخرج من, من نور؟ ماذا؟ أنت يعني بتحيي جهوه دخل الحاجة وينباين من رجل شدها فيه إيه إيه واتبع من المسان فيه احتاج من بزاق بزاق شكتاب زي الكتاب في كتاب بزاق من إيه طب تحت مخرج داق قليلا يعني إيه يعني إذا كنت نكت إيه نكت نكت إسنان إنه نكت عور شوي تبقى عن الإسنان دي معنى تحت تحت مخرج داق هنبقى عن الإسنان شوي اه يعني ايه ايه <تكس> <تكس> ان من من القليلة من القليلة من القليلة يعني معايا من ايه من الجزء الايادي في, في الاسنان دي معناها تحت مع اني داخل والنون بالتوصدق للشدة دوليه يبدو مظهر المنون هي مظهر اللي هي المنون اللي بتوظهر بسبب تحت الحركة أو السكون وبعدها اعطت الحروفات الدهار يوم بستة الحروف الحرقية خلاص؟ خلاص؟ ما يقول المنون المخصرات وضغانة تتلع من يعني الشيخ هنا قال بتعيشون مسيح اعتراضة على هذه فقر يا رفا ما تبقى لأكي على عيزين فقر الشيخ ايه عنك فقر النون المخفى أبو الحركة المخفى وقيدنا قدوم المخفى بالمخفى لأن النون المخفى اللي بالك أجرب عن الغذن ده مخرج يا رفادي شهده يبقى كان يقولك إن النون المخفى مخرجها منك تاب الغذن محدش المخرج بسيتين جديد المشايخ قرونه الشيد المخفى بحمه الله علع على هذا الثلام واحترق عليه قالك النون المخفى الشيد المخفى أفتح المخفى ده طبعا معشور قال ما في دول معصم طبعا دول في اكثر من 5 سنوات وكان علماء المراجع يعني كان بيكدب انت قلت ميكروفون تحت حاجه التجويد ولكن قال في تجويد ثاني وده من الكتب اللي هي المراجع في علم التجويد فجاده القاري دي كانوا كلام القاري اللي فتح المصاحف الشيخ المصافي لناظر نظر لما يتكلم في مساله مخرج النون المتحول والن ايه خرج الرأي ده هو رأي الله عالم هو الرأي دي عاما لأنه ما دي العمل في المطقة ده فعلا إن المخرج فعلا بيأخذ من هذه الأمات بقول لك إيه؟ النون المغفاية نجي المثال مثلا زي المين تجارة مين تجارة النون ها مغفاية بصبعها عطيق النون ساكلة بعدها خطيات الشيخ هاي يقول لك من النون المغفاية مخرجها بحيث تدغن بحيث تخيشوه مين نون دي بعد كلام الشيخ فيه الشيخ المصاطي بيرد ويجي والكلام العملاء يقول لك لا الحرف المخفى والنطق بتاعها تخرج من عند الحرف الذي يكتبين يبقى لا يوجع ده ده النون المخفى تاخد من عند الحرف الذي يكتب عند ده يعني النون ديت بنت دي دي جاره في حرف ايه الضم والنون المخرج بتاع نوروفات بتخرج بالستين اللي هي ساكنه من حرف ايه التامين تجاه من شيء من, من شيء فلسان عادي بيتحرك مع الحرف الشين كنا بنبص نروح رايح ناحيه الكتاه بره يكون ناحيه القب له من طال خلاص فالشيخ يقولك أنه مخرج الحرف المغفى مش محراجوا لقيت خيشون زينا مصر يسكن للولماء وميهم الشيخ العقية لا يقالك أن مخرج الحرف المغفى يتحول طرف الإنسان إلى مخرج الحرف الذي يغفى عيدا طب وحصل مغفى نفس القسم زي من يعمل بس من يعمل النون بعدها يأم حرف يأمون الغنب إيه؟ يا. بغن النون دية وضعها هي خرجت من اين الوقت؟ قالك ان النون دية تتحرك ليهات وتضغم فيها اطراع غير اخفاء فقالك ان النون هيتو اتصر من اين؟ اتصر من عند الحرف الذي اتصرمك مش عنده باقي فيه وفي اخفاء اخفاء من اخفاء و الضمية اخفاء عنده و الضمية فيه حتى لو يعمل ايه اللي حصل النون مضوحة الياهة منطق الياهة ولا يكون النهائية من نون الياهة انه مضوحة حركتاتها يبقى هنا انه ده هو ده التفاول الدايب اليابين لأكثر رعبان ان النون المخفاة مخرجها ليس ان كما قال بعض المخفاة من الشيء عطيه قول المخفاة يعني تعديد كده على ايه على هذة في عزيز الصفرة ومفترة ايه الجتال اه الراجع عمد الرماد عم الصحيح ان النون المخفاة تتحول وينطاق في رسائل الى عند ايه اتحط بصفيه او التي تصفيه او ايه نور ايه مغرب يعني على ال طبعا بتاثر على الروح يعني نقطه فيها في الروح ماشي كده يعني قالوا ان ثلاثه بنام على ايه؟ بنام على المشافه لما شافوا مشايخهم وسمعوا منهم ان النور المخفي ظهر شرحوا طريقه النور فخرج الايه التعريف ده وبداك ان ان نور النور المخفي نور ظهر بالظاهر ان من النور الظاهره هي بافسرها الشيخ بيقول بعد ما ترد الهلال قليلا مع باين الهلال والرؤيه هي المفضله هننور على المحاضره تلاقي لا, لا يخرج عن ايه عن هذه الايه المخارج النون بتتحش مع الايه مصر مع الحرف اللي مخفف نقطتين او الايه زي ما بتشوف اهو حضرتك حرف القاف مين طالب مين تجاره مين قاف مين ق لو انا ما نطقتش القاف انت بتعتقد ان الحرف ده القاف ليه لان نروح نستجلب ايه بالمثال وبالغمزه نجد القارب نجد مخلق القارب نجد و اقصى يسألوا لده مينو مينو نجد قطع بس ليس معقول المجبار ده هاي طقا في الوقت حتبالك ليه لان انا تحركنا بمنون المخفى حيث ايه القارب مينو قابل مخرج يمنون ايه من قطع ايه مخفى من قطع طبعا المفروض بالولد ده بقطع بالكلام متاعهم ده حتبالك كأن النحيف نحكي أيه?! Hey, نحكي في بقية? بعد كده طرح اللسان في قريط الأخريف فئيه بعد مضحين الص otra often أنا 말씀드� período طب Next tweet Then publish them هو, هو النوم الراء حتى في الل sloppy عملutlich 14% لأنه حط النوم الراء مع النما thank you ethnography وإيه فعل النوم مع الرأس في إيه؟ طرف اللسان هتلاقي طرف اللسان هنا النوم مع الرأس بس إيه الفائق من الرأس والنوم؟ النرأ لظهر الرأس ظهر الضرف إيه تستاجه لهم يعني النسان ضر من فوق تبقى لك ضر اللسان من فوق الرأس إيه بتصل إنما النوم تلاقي إيه نحي بالطرف نفسه تي وصل صوت الشغوه ان احنا بقى اللي سنه فوق يبقى نخرج ايه الراء اخرج الراء تلاقي ايه ان الطرف نفسه معاك برضه بس ايه ظاهر اللسان ظاهر كتير جدا مخرج الراء فيبقى يبقى طرف اللسان قريب الى الرهين بيجي اهز النون على ايه على الراء يبقى الراء ظهر ايه طرف اللسان بعد خروج النون وراحت النون ايه الراء طبعا عند جزيء اللام اللام في التجويد دايماً عشان يبقى الكلام ده تططق عملياً اللام في تجويد دايماً مرفقفاً ونفخماً اللام مرفقف؟ فضوط دايماً مرفقف ما عدد؟ اللام ناص الجلال اللام ناص الجلال تفخم حين ايه؟ طرق خلاص؟ يبقى اللام دايماً ايه؟ مرفقف طيب يعني سنعلى على اللام يا هاي؟ رفق ايه؟ تمام؟ الله وفخم يبقى اللام لابس الجدالي لها ايه؟ لها فخيه اني اتفخم في احوال وترفق في احوال وتفخم بعنفاجه والضمم وترفق بعنكاسه والتنويه وانا اخد افتفهم وتفرج ان شاء الله بتفخيه خلاص؟ فقال لك طالما احنا عادتنا مخرج اللام نقل يعني نحذر من خلط اللام اللقافة مع اللام فخمه والعكس زي مثلا ايه قول اللي ايه تبارك على وعلى الله يقضوا السبيل على دية اللام هي ايه فانا مرفقها فعلى عشان اللام الاخوى المفخة من المرفق <تصفيق> مرفق واللم اللي جاء مع جاء مفخمة ايه ساحبة ايه اللام مرفقة وتوم مفخمة معها وانت بتحصل في تيخ وعلى الله وعلى الله بس كنت نفاق اجيه طب يقول انت اللام عشان اللام نفس جاء دا ايه مفهوم. فأنت عشان بقى تستفاد من المحرك والتستفاد بقى من صفة الحق ثم حقه بالك وبتطبيخ اللام ثم تطبيخ ايه لما افتجها الانجه وعلى الله وعلى محطة ايه الله وعلى الله وعلى الله قصر السبب ولك ذلك فض الله كيف جبنا بيطاول الله بتاعه فضنا فخامنا ليه عشان, عشان الله, الله عمين لبس الجلالة اللام ايه مرحفة خامل إذا ايه ذلك فضللو اللام فضل الله ذلك فضل الله اللام مراقب فكايا الفضل وبعدين ترجع بصورة علم نسان عشان تفضل خامل اللام لبس الجلال قل اللهم مالك قل اللهم مالك طبعا اللام هناك مراقب عشان جامعة بيانك كاسر قل ليك اللام بتاع كل فاكر واللي اتصلت لي اثنين ايه؟ اتصلت السلمين من اتصل السلمين قول قول لي اللي لا بتاع ايه اللي بيسكن هنا اتصل السلمين بتاعهم اللي بتاع, اللان بتاع, اللان بتاع اللان هم مع اللي بتاعهم من اتخلص اتصل السلمين الايه بالكذا بعدين تقول اللي انا ده مقصوره ده كده مقصوره بعداه قول لي قول لي قول لي فكثر الحمد لله طيب اللهم ردك اللهم كده ليه سبب قصة اللي بنا نقولها اللهم أم... طب لو شو تقولها اقول ايه ايه لا اللهم أم... تفقين بلا زي نفس البزء من ايه اللي هي اقول اللهم اقول اللهم بل تجاوعة لكاسر بلا يعني لما اوضي منها ابرقك بعد ايه انتكاسر التنين بعد كده ينتقل العقوب في اللي هي اسالية اسالية لفحيط أسلية, و... اللي هي هي هي أسلية اللي هي هاي بشموها هاي أسلية اللي هي تطرف من أسلة اللسان أي ما دقع من اللسان حتى بدقيت أول مثال في طرف اللسان يقوموني أحرف تلاتة دي واللي <تصفيق> هي هاي بشموها أسلية اللي هي الصاب والزي والسين وشموها أحرف الصخير لأنه نفهم كده عموضة دي ولا تصفح نية الأن وعشين أطرق قائد بالصفير في وبيبون الصفات أمورها بالصفات إن شاء الله أطرق قدير تحت كده أطرق الصف أطرق قدير أنا أطرق تماما إزاي بولوها الصاب والزاي والسين الشيء الزمه يتبع حومي كيشم الصفير والصاب زاي سين الصفير طبعا يا مساعدة على الصفير أكثر اللي هي الميت يعني هي, هي أطبعيش أنا الصفير أرزا نفسي الله أطرق لا اعلى مكان ما عصاب وزي والسين يقول مخرجهم واما في الظاه الظاه مطلع عجسيني عم تجيب ماشي شو ما احنا مجينا علم من للأولاد منه طبع عجسينك يا ولد الله والثا والذان يقول موضوع كان هاي الوقت عم تجيب هاي الوقت عصاب طبعا فلس كيف كان بتطلق ازاي والذان اللي هو جدا مع الناس كيف صلاة اللزين يا معامة عليك اللزينة سبقا لك يمطلع من غير ايه؟ ما يطلع اللي سنه فيه؟ لايه؟ لأنه ما عاشد فالباً الزاي والذال لا إذا ما كنا زي سمها الزاي؟ سمها الزين وهي هي ايه؟ حافوا واحد او الزين اللي هي الرائد على نوت ليه مطلع عاشد سنة فيه؟ خلاص؟ الزاي يمطلع عاشد سنة فيه؟ ليه؟ ده اللي على نوت طبع كل ده شوى عاشم الكلام ده بس كانوا عيني ساعات بيخصل لحن جاي في الفاتح الصوات اللي زينة أنا عامت عليه م الَّذِينَ بَكِ اللَّذِينَةَ, اللذينة. اخيبالك شكرا في الفنوط ليه زي الديدان اخيبالك اصطاد والزيت لك طرف اللسان مع ما بين الثناء العليا والسفل قريب الأطراف ايه؟ السفل طرف اللسان اهو هم بتقول لي اما مثلا ان هاملها عصاب بتقول لك إص اللسان في اين؟ بين من الثناء العليا؟ الثناء السفل بس يجبيني اللي تحت للفوق <تصفيق> سفلة <تصفيق> س ماشي؟ س تلاقي اين؟ اللسان بين الثنانية العليا والثنانية السفلة بس يجبيني السفلة عاملين العليا انت لو عايز تتعرف المخط من غير ما تتقرى المص دهو ده دخل ده الهمس لبقى اللسان ما بين الثنانية العليا الاسدار في الجوش تجاية واللي في فوق واللي تحت طرف اللسان يتحرك كده قص أص... قص أص... ودي طبعا متخيل بالضبط حكه الصاد عند ناس سم الصاد ايه طب بعد اذنك كده في... ما انا داخل بصل اهو دي ناس جدا وطايه دي ناس صلاه المستقيم دي ناس المستقيم احنا خلاص احنا قلنا ان الصاد والصاد والصاد زي سم النقد اهو واحد طب ما هي واحد لكن دي ناس صلاه لك يا عم انت المنطقه س لان انت قلت المنظر واحد ولاد ال س هو اخر افساره نقول له اه ماشي انا مظبوط بس فرد يعني صفات ال س وال ص ايه صفات الصا الصفه نقوله ايه سالاء فخمه طويل يعني, يعني السين ايه سالاء يعني هتفخرها هتطويها هتعي لسان سنا كده وتنطق بالصا ال س نقوله ايه استثناء مركبه والصافه دي الضاد 16 صافه دي السين صافه السين ولكن المخرج ايه؟ واحد المخرج واحد من, من طرف اللسان مع ما بين يعني اللسان ال ال ال ال ال دلوقتي مش مربوط فيه مكان موحد لأ باباين بين باباين بين الثلال أليم والسفنة وقاريدة لأطراف ايه؟ السفنة خلاص بعد كده نمرة تسعة اللي هي الصد والسنية بيعتبره مخ اه تورا لحن جالي انت عطيت حفو فان حفو حط. بس بيخرج اللحن اللحن هذا اللحن من الحرمة إنه فيه قراءة فيه قراءة بطولة فاليه قد يكون قراءة بطولة عن النجاكير إنه قراءة بطولة السيد إنه السراطة المحقية خلاص؟ ان عم عمدنا وكل قراءة المحقية هل يتحدد نفس نهج الاستعلاق اللي هو ارتفاعها السراطة؟ لا السيد قلنا حرف السفال حرف المرقب الاستعلاق السبع حروف نبتلناهم لكيسة قصة ضيق تنقذ مش هو السيد خلاص؟ تسعة ظهر طرف اللسان مع عصول السناء العلي ظهر طرف اللسان مع أصول السريع اللي يحضر منه الطاقة بروس النفاية والدال والتال ظهر طرف اللسان أهوك إنتها اللي هوا طرف اللسان إيه دا إفتال إيه جاي محرق محرق الضد والطاقة إيه فاسكت تخلص الطاقة بالضاقة ولا الطاقة ليه مسته الضد الضد يمتشيك راي عورة سيبنا هاي لمحفة الجسام و اي ثاني والضاد يتقطب حافه التقطب تطبق ثاني في السنان في, في السنان نفسها خلاص انما الطاء بقى والدال والتاء بحم طريق مع اصول السنان مع اصول في السنان يعني اذا جالت الضاد في تضرب الطاء السن دي يتقطب بالاسنان نفسها الطاء والدال شو اللي في سألت هانك؟ اططط في أصول الايه؟ السلاجة والمشي اد اد اد دي سواء هارف ايه؟, إيه؟ عصاركة نطعية لأنها تخرج يالك من نطع السم نطع الفم اللي هو المطع اللي هي غار السم الحتة اللي ايه؟ المدورة دي البلد يعني انتهاء كده ايه يوم بكاتي فانه من فوق حيطة المنطقة هي اللي دي بسمها النطق ايه نطق, نطق الفان يعني لما زي شيء فضل يعني انا نحن لما يسردل مثلا واحد لا. لا لا لا هي لا اصلا عشان ابقى خارج لا, <تصفيق> <تصفيق> لا دي بقى مثلا ايه بقى يعني فيه كلمات فيه كلمات بقى ايه دي ايه موت يعني زي ايه عم يعني الفقالي ونحن يحصلوا جمع النظر ولا كننا الضمان الضمان ياتي في القران بمعنى الشجعه واتي بمعنى اليقين هقول لكم فانا لينا ظننا ايه بالظن هنا معنى ما ما ايه طيب ده ظن اظن ده الضن الظن صح يبقى لك يبقى الضن في مواجهه وقال ايه بعيد بقى فالكلمه دي نسمه تبقى لايه معاني واصل الكلمه في اللغه معناها بتسالها يعني اصلها ايه ومعانيها متعدده او متفازه يقول لك القران لقد نصبر قراء العراق يا شيخ و وراء وراء ضلين بالضعف وقلنا الكلام ما هو ضاق قبل كده وقلنا ما نسألت الدماء الموحل نسألت الضاق الاتجازية في حدثنا فيها كثيرا اللي هي نسموها الضاق الاتجازية اللي هي تبضى باقي العراق دي لأن العراق قبائل العربية معظمها منهم تأثيرها في المسان الحجاز وبلاكه يعني ايه على الارواح او الخليج واحد حاجات عامه الانسان المتقارب في حروف الحرير انما طلعت على شانكار على ش هي طبعا المؤثر المعاصرين عليه الضاده الثلاثيه غير صحيحه بلاكه دي طبعا تيار علماء قالوا هي صحيحه وقلنا انكرتها ان كده ممكن ترجعوا يعني بعد كده ظهر قبض اللسان مع وصول الثنايا العليا او وصول الثنايا اهو وصول الثنايا مش الثنايا مش وصول يعني اللحمة اللي هي اللفاء اللي فاني اللفاء طاق في اللساء ويقفط بهذه اللي ايه اتفاق اللحمة ايه بقائطه بالطاق والدال وهيه والدال وليه تخلينا فضل نتخلينا من صفاته من ببط حرف ايه؟ استعلام والدال حرف استفاد ففي ناس ايه؟ تقتصوة الطاق بالدال مش كيلو علماء ان الخاملين بقى ليه خلص التال زي مثلا كينا فاردال وطاق لا، عايزين كلمة فيها إظهار الطاقة التاب أفاطط معهم كيف جدا؟ أفاطط معهم أفاطط طائب ليه؟ لأنه مو. قلت لها إيه ما حافظت وصفة الميلي يتخلي بالك من حافظت الاستفالة والمرافقة اللي قاله عشون ما يدنيه ما يبقى خوص التام والطاقة زي الأفادات تاب يبقى تخضي النساء طرف اللسان دي صح ضرر سينة كده أفتال أفتاقة أفتاقة عشان دعني هي ودال اي ما كله وراء بقى لك إذا طرف اللسان مع كل السناء العليا قومه الطاق وين ودال ودال وسمعه قومه ايه مطعيب أكل مطرق اللسان حتى ان خلص اللسان المطرق إن شاء الله ضر طرف اللسان مع أفراف السناء العليا ظهر طرف اللسان مع اطراف الثنايا الاولي يعني اطراف الثنايا الاولي اهي وظاهر طرف اللسان ده اهو فيكون الطرف اللي يسمحوا فيه اللثوي اللي هي طرفها اللسان بسموها اللثويه ليه عشان ضاءه او ضاءه باللسان عشان الضاء ده خلى الهاء مستبهات او اللسان اللسان مش بين فوقه باللسان نفسيه ده يعني هو نفت في السنة العليا وقرّض من اللسم اللي فوق في السنة العليا قرّض منه عشان لو انت لذقت اللسم في اللسم يبقى خطأ يبقى الزاء هنا هي كفلت اللي خرقت لو سمحت بس الصوت عالي الصوت عالي فعلي أخواف عشان من قضى الصوت عالي ومسموع احنا عايزة عميلة صوت الأخواف الزاء لو انت فقط انطف في الإسان ولم نفق يبقى ده هو البراسي بتاع السنه كده انت فاهم يبقى لسان عشان عشان الضاقه لازم سنه يظهر قليل ما يظهرش قوي ماليش عادي ما يكون طلع لسانه في الضوء وزي ما لسانه كله بره او نص لسانه بره لا طرف اللسان يطلع قليلا يبقى ليه عشان يقرب من السنه العليا اللي هي السن ويقرب من الدرس العلوي ال ان اف في اللسان بقى. تلقب اللسان كده فيها وتبتلقى. في ارض. تلحي فوق. وقرأي من اللافة العلي. عشان لسان معروف ايه? لا تاوين. يبقى بخاني جالبا يطلع اللسان, اللسان في ايه? ارضى. والتطلع اللسان ايه? بالقدر. كده مالك? وانا ينفعش جوه لاتك اللافة. لان كده خرج بعيدة عن مقرد الظى الحقيقي. او الزل او الثل. عشان معروف ايه? اللافة وين. ااااااااااا طبعا دي ايه بمضو بيقضل افتنا الناس بيقضلك مثلا ايه اللذينة زي احنا في الفاتحة سراطة اللذينة انا عمت عليه مطارش فانو في الذال اللذينة طالع عسانة شو دي ذال مش ذال سراطة اللذينة فساء مطر ايه المنطر ايه الناس ايه يوم عامل ايه يفخم الذال تبقى عامل زي الصغار يا عمال تجينا ايه ما وداني يقول لك هما هو واحد من تقول لنا عينوها الذال والظاق والسال ظاق الظال في الاسان مع اصول السالة العليا وقريبا من الاسم فانا فالماعك هام مصر يقولوا بالظال بالك الذال منطروف ايه استجال المراقبة والظال منطروف ايه الاستعلاء المخهم يبقى كده هنا المنظرينة ذال يبقى كده ينتبجي ذال حسنا تنتبجي من الذال الى الذال يبقى تخرج طغير معنى تماما المنذرين المنذار لو صدت سلك وفخمت هي المنذار بلاك وطغير معنى تماما ما كان من ذات بقى ايه خلاص؟ طغير معنى زي مثلا ايه؟ فظاق وبدأ بريت فظاق فظاق وبدأ بريت شو كذلك عملت زيني؟ في المطقة كده فذاكوا وذال أمرهم وكانها حروض أبريكس بلاج مولي هي فذاكوا الفا والالف الرقيق نحن هنا هي ما قبلها تسخيما وضع بل فذاكوا فذاكوا وذال أمرهم فذاكوا فذاكوا بلاج لحظة التسخيم التسخيم التسخيمية تبقى هم جدا هي بعد بسفاق إن شاء الله اللي هو التسخيم بلية فروس وطراقية وطراقية ده بالنسبه ايه المخرج في اللساع 10 مخارج دول ان شاء الله اذاكروا كويس عشان نفتح المره الجايه ده ايه المخرج الشفدان والخيشوم وتنتهي المخارج يبقى هو اطول مخرج هو واخر كما قلنا عايز تركيز ااا طبعا لما ننتقل بقى الى التطبيق العملي عشان ايه نطبق بعض هذا الكلام من نطبق اصول القاف فقطتنا في المرة السلقة عند صار الآية الآية لكان بيصر الآية المرر طالي منظور السماء مشوف ناحو ديكة بنيهين بطط شوال رجع وراء رجع وعشو عشان نسل لبنان وانت عتخرق بك واحد هنا وواحدة لو حد عتخر من وراء يعني يفع عيدة طالي منظور قد رقم كامل كده لأدوت تلات بس كده <تصفيق> ماشي تمام والله خالص بس طبعا مولانا الراشي يقال يا سعيد بالله الشيطان ما غير ويجسد بس هنا لا عقاول ولا جهل ولا اصرار ترى هيقف ويقفوص تقرأ يجهر بلايه مستعادة اللي هي كامل غرامة يدعوش لك قلت له طريقة سولة بس من بسملش هو بالنصف الصورة قلنا نتاها ايه الطاولة تخيرها من تالي والطريق اللي بقوصم الناس اللي بقوصم مقوصم منه بقى طريق غوضة بالمعدد هل بارجيه مش هالله ورقة كده ده في المرات القادمة الطريق المشهور يعني القصر بيرى ايه عاد ايه بيرى البسملة من وسط ايه الصور بيرى البسملة <تصفيق> ده طريقه ده طريقه طيب طيب صورته لوحده اللي من بعد عشان انا عامله فرقه كده لو عايزين عباره كده الطريقه برضه مدي منفصل ما عليه من احكام برضه الناس اللي بتقرأ من بعديها يتضمنه ان شاء الله <تصفيق> لا كنت تعملها كده يا جماعه الله الله الله باذن ايه ما عمل كده لونه يصلي المستعجل الايه بس ده <تصفيق> اسمي ولون هيي رقم نقول لاستعز <تصفيق> <تصفيق> <يقف> على دف tunes other way طيب لك الزغط ايه cort-طيب لايفس على كل واحد ده يعني دي لدي ازد انو يصل ل blind Meicau لايوا من بيت في اول être между بلاج او يقف يقف, يقف, يقف الاستعز المأكلي ب должesi الايقرة كل دي جاءalam كدس اظلامهم الب li selecting وف trailer استعزه رقك ت suppose الله الرحمن الرحيم فاجعلنا مكفو الأرض بدموع ده أكتال حسين طبعاً أنا أعلق على الآية مش على المشاق فاول حياة الله خادق علينا طبعاً يبدأ اللي هي بحيطة اللي وقال أن الخلفالة تهيئة الفجر غلاب ليرابنا على بعض اللي هي المماء اللي بذكروا من الخلفالة خلفالة تتبع قبلها ومعروب أن تتبع معا بعدها الرائح هي هي تهيئة تهيئة من الخلفالة خادق خادق وقال علمنا ما تنخص الأرض لهم وعينها كتاب الحفظ ده الشيخ مولانا عشاء الله يجابه إيه تنخصه الإخفاء هنا إيه اللي حفظ <تصفيق> النون مخفاء والنون النون المخفاء بتنتقد أو بتخترب أو بتذهب إلي الحفظ من إيه المخفاء اللي هو القطع داو ده فضحت داو فيشن داو كوسو كل شيء وصف الاكونت كوسو اتفحصها من ورا نفسها والصاد برضه فحصها ماشي وخلص الصفيه داو كان في شيء ده بس اتحرك كده في ايه نيجي نحرق مع الصاد نيجي ما يفتحش الدنيا لداو داو <تصفيق> <آه. تصفيق> عاملين كده فيها عشان الناس اه مريج زي احنا قلنا دين ظروف ايه تفضلي وهي بنسميها ظروف ايه ظروفه الشغليه شغليه ايه منظر الفهم وصل للسال كده فوتولنا نخلي بالنا ان الجين ممكن في ايه بقول لك طب انا سؤالي ايه مريض مريض امال مريض يعني عشان الجين من مخرج ايه الشين فتطلع الشين امال ايه يفرق بين الجين والشين النطق ان الجين حرف مجهور مجهور يعني حابس سيله الايه الصوت على نطق ايه مريض مريض مريض مش تنكره الشين حرف ايه مجهور فالتجذبوا بالحق, في بالحق. م. بالحق. م. بالحق. م. لما أغذبوا في أمن الماليين فالله أفع بالآله بالحق لو أفع بالحق بالحقة بالحقة تبيني الفاتح مالك لما لو أفع لما م. لما لما سنتهت سنائز فتبينت لما تغني يمون حركتين يمون محروف المغن. لما جاءهم جاءهم بكائن متصل في يوماتل كم حركة؟ ستة أربع حركة خمسة في ستة ماشا وكان في طريق مقلبة بستة بس مش مشروع هي ستة حركات المتصل اللي هو المتوصل ده ماتل جاءهم فهم جاءهم فهم دي يظهر مين يظهر مين جاء هم فهم وحضر وحضر مين خلاص يبقى بالباين المين دي اوي تشتجل ايه الفا والمين من الشفتان ام والفا باب من الشفتان فعشان ما اخلي واحد فا تباين المين من الظاهرة حتى جاء فهم او هم كده قام في بعض صغير في المنفاه مد النص بعده فاصل منين هي جاهز ولا ولا واجي جاهز يعني عايز ايه انت بتقول لي لو ايه اربعه 4 5 خلاص ماشي 6 ده المفصل 6 4 وايه 5 او قصر الحركتين في امر ماشي امر لو اقف على الرقى عليه ازاي؟ امره امره امره امره امره بتراقي ايه الهمزق وتفقهم ايه؟ الراه لان ارواه انت اقف على اسكين كيف يبقى بتراقي الهمزق ايه الهمز ايه مراقب امره امره امره طب لو وصلت انهل الراه انت بقى ايه مراقب عشان محصول خلاص؟ بس عملت الكامير يا اه ما نخلي بقين ايه؟ من تسخيم ومن تلوه أمرين مريج تانا ايضا أمرين مريج ضبون اه يعني وضحى التنوين بعضه ايه اني مريج والجينة ايه خلقان يحوظ ايه بطر شغل مريج ما تقولش مريج لا عازي الشينكي مريج مريج زي ايه بتباين ايه الخلفارة التاعية طب ما ريش دي ايه لما يكون حرفه مشدد بديه بدأ اعلى دولات الخلفار عادي رؤيس هون حرف ايه بيقين للشوية لما الحرف يكون مشدد طيب حد يفرم ايه من نعم اتطرر لا انجم للحاجة شارباصي هو باش احنا نتكدر ياه نتكدر فينا بس مستعدين افلم ينظروا الى السماء فراهم كيف بنيناها وزينناها وما لامسوا طيب انت بعدك تجيب الافعال من الاخر عشان ننفذها افلم ينظر ينظر على ثالث طب برضو النون مع الضاد هنعمل ايه في الغنه ففخ ي يوم يوجيا يومو خلاص ده الروه من دول السائلات فعلان مفعول ايه هي الايه السماء السماء دي فيها ايه متصل متصل ربنا سبحانه وتعالى في حركات 4 5 فيها 6 6 عندنا الايه بننزل عند الوقف الايه الامل عند الوقف عليها المهم ناخد اضطر لازم ايه مد عرض السكون انت بلاش انت واقف لو الأبوى صد 4 ماشي ب4 من أول إلى أربعة ماشي ب5 إلى 5 خلاص؟ فلواني ماشي بالمنفصل ب5 ما ينفعش لي المنتصد كم؟ 4 نفعش في المنفصل إلى اللين وطعايد يبقى أقوى بلى متصل القوم خلاص؟ لذلك إنه لو ماشي بالمنفصل 4 ليه في المنتصد 4 أو 5، ماشي لأنه هو بأصل ينفعش نبيه في المنتصد 5 أكثر من المنتصد المنتصد إلى الـ 14 ماد إذا كنت خيار؟ فضلا بالنسبه للقراءات لما كنا بنقرا في اي سوره من السور هل بييلزق بي... بي... يعني انا ملتزم ان انا اتبع نوع قراءه اما مد متصل او مد منفصل أوه. ولا ممكن اخلط بالنسبة. لا لا التزم اني معني السوره طوق بقى وتحرير الطلاق طب فبلم... لما لما بالنسبه بالنسبه مثلا ايه اي فرق بين القراء بيجيب القراءات ال يزيد مع جوازك بقى سيرتك في تابسين انتوا بتكلموا على حاجه ثانيه دلوقتي يعني نستفسر السؤال الاولاني ينفع ان اخد مثلا فصل اوواصل مواضي اوواصل الجزء الايه لا لا لازم انا ماشي بدايه قراءه الفصل المنفصل يبقى كل اللي هي الفصل المنفصل انا بقرا في صلوات اي من الناس وقرات مثلا من الجزء الاخيره الصفحه الاخيره من سوره ال عمران نفسه ان في خط سنوات وعالم يعني منفصل فصلته اي فصل يعني ايه سوره اقصى اتبنت طيب ان الشيء التاني في ان هو يطلع بالقرارات القرارات ديت دي موضوع خاص بمجالس القرارات اللي هو مش مساله الجمع بالقرارات طب ما انت باش نهد واحد قصدي يعني القرارات يعني ايه يعني لا قرارات فمفيش حد من الناس يعني مش عد مصر بيس والداء وكان هو اتوقف حتى عن الطراعة يعني فترة كده لانه ممكن كل مات او افضل ما قدل يعني كان راي بشهور كانوا بيقرب الشواز وعزر ووقف عن الطراعة كانوا شراية وكلام ده ودي طبعا لا يمز الطراعة لأيه الطراعة الشخص اما الطراعة المتواجدة اللي هي الطراعة العشة المتواجدة بيمزوا الطراعة بيها بس بشرط احد المشاكت المبارة لمشهر زمان دخل في قصوان يقرأ فيه الشيخ مصطفى إسماعيل مصطفى إسماعيل في ساعة كما شاهد الشيخ دخل اتهز وتلدد وبدأ ايه بيعه وتلقب ليه؟ لأنه ما بيقرأ بيقرأ بيقرأات من يعجبون شهده البلد هو خلق طراء التباكع مع أخباك عاص من ايه ما حاجتش عارفها إنما الشيخ الداخل ده هم حاجت تبا لاكش جدا مصطفى كما هو كان يعني موسع صفاته الشيخ سعيد عره الله والشيخ عبد الغني مثلا الله يرحمه دول العلماء ما ضروش ايه لان هو كان عارف ان هما كان عارف قيمه هؤلاء العلماء وثاني حصل صداقه بينه وبينهم عن طريق تحقيق ان هما في ايه قراءه معينه اسئله قراءه فبقى متجذر معاهم دايما ودايما يسالهم وزورهم فالشاهد ان اللي يشمل القراءات يبقى لازم يكون ايه متس اولا ثانيا يتقرا في وجود الناس ناس علماء القراءه علشان ممكن هو يوصل ما حاجش يأخذ باني فغلاك تبقى لهم طمامة جدا لما سألت القرار والصوار هي القرار والصحيحة وعيود القرار ولكن لازم يكون مضحن أولا ثانيا إيه لازم يكون في علماء بيلرعونك عشان يمكن أن أصل القرار خلاص ويأكل لها هي القرار صحيحة ولكن الانتزام نهج القرار أو الانتزام بقصول الطارق من بينات القرار اللي نعيدها ولا بينات الصح <تصفيق> طيب ان انا عايز اجمع الفوارات زين وميس مع كتير الشيخ محمد ريف عبد مسلا او الشيخ مستوى السفيل او كده بيجيب الآية بسلا بعد الفوارات دور ريه دور ريه وكذا كم مثلا كمه واحده وطمطوك وطمطوك وعدة ايه يعني طور. هل يجوز انا في طريقة الجامعة في ان هو يجي ايه يجيب الآية يجيب الآية ناولها طيب انك بفرائص اتناف عمالي بسلا روية وقراش عمالي وبعدين ينتقل كده فرايد ايه البزل على النكاتين بنفس الدايره الاول ثاني وبعدين يجي فعايجي ايه فراغ نظام المرسومه الكثره وبالتالي يبقى لينا ريزا اللي بس في شرط ان هو ايه ما يخبطش مع بعض في الاله دي بالغايه بتعمل على بعضها طريقه قارئ ثم ينتقل الى قارئ اخر من اول الايه مره ثانيه ايه فوا لما احنا قلنا ايه ايه إلي السمائي فوقا فوقا من الخارج للناس قهم هنا برضو الفاض من هم استعلاء فتم تفخيمها ايه الال وال ظ افلن الى السماء فوقهم فوق خطا صار الله فوق خير ايه اللي حصل ال و والو كانت ايه الفاض لا بتساوي و را ايه احنا لو حطت سبعه نفسهم حطت في سلاله هم دي الهم ايه تفخيم قصه ده تنقض يساوي را مش إذا محروف تبطير ده ساوه قارم ساوه قارم ساوه قارم تبطير ثم تبطير ده حالات وكراها إن الكمة بعدها فيها حقوا فخهم حقوا رقصه وتفاسم بزادة تبطير ثم تبطير محسنش السمك بحيث هنحضرش التبطير مع تبطير طبعا جميعا هاته ليه الله ما <تصفيق> لا هاته ليه أفرمي افلم ينبح من السماء ينبح اذن فمتى ينبح فيا الزغاريد والفصل كيف بنيناها وزيناها وما ده من فور الطعن الوقت اللي هو على معنى كيف بنيناها وقفنا وقف صحيح قال لك في الأزماء فوقه كيف بنيناها وزيناها وما ده من فور شو ماشي بسه رجع كالي بسه كيف بنيناها حتى على الثالث المكان كمان زيادة قال لك ارجع شو تلك من المعنى المشتقين تبا دا انت ورقص عشان النفس او عندك عميك ورقص الوصل انا اولا مثلا انت بقى تجيب ايه بداية التلوش تحمل معنى ايه اللي بداية التلوش كيف مليناها كيف مليناها وزيناها الينون هي ايه مشداد بتغنيه الدار حرقت ايه اليوم بقى تقول له يقول لك ايه وزيناها اليوم هي ايه ليه تنعيان لأ اليوم ايه مشدادة تبا كيفش علاج تخديدها بس وَذَيَّنَّاها وما لها ايه؟ من فرود دفاع ايه؟ اخفرعها فتر من يوم بعدها ايه؟ من فرود دفاع والدفاع غنّا مفتقها ولا نيوم؟ مفتقها والدفاع من فرود جيب والجيب مغالقات ماشي خطر طب ليه بقى لا طبعا فالارضه ما لا, لا هنا الارض في هنا برضه كنا هنديها كده فالارضه والارضه مع الارضه والارضه والارضه دي لا الهمزه ايه الرفع فكل الارض اللي على الارض طبعا احنا عاملين على ارض لو قاشت بقى والأرض والدان الله نسمحك ليه؟ عشان تحقيق الاستطاعة اللي في الضباب مع الضبابة للسطاة اللي ايه؟ حسك الليسان هي اللي حسك هي الليسان طويلة شوية عشان تحقق بقيت الضبابة بتحقيق سنة وصلة والأرض انو ديش والأرض بقى تبقى خالفاية ونحن تبقى خالفاية يعني بسنك نمي كده ويمتطل بالسلام <تصفيق> عليها لقد حفظ المحرك صحيح للضار ولك والأرض, والأرض مددناها رأيها ماشي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأمبتنا فيها طب رواسية دي روح على أجزاء رواسية طيب ده صور السفر لاحظت ان اسامه في, في مسنج جنتان بيقولوا مش صايبكم بيقولوا ان البلد طيبه بقى اعرضوا فارسلنا في العالم اتكلمنا بقى السؤال طبعا فين جايز اقوله هو عشان لحد ايه بقى السؤال وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ جنة. زَوَاتَيْ أُكُلِنْ أو. افرد نحو ستتقطع عن زواتين طفل زواتين ازاي زواتي. السباحة <تصفيق> <تصفيق> دي ما تشوفوا عليها زواتين أُكْلٍ خَمْطٍ دي في الواصل نحو ستتقطع عن زواتين أو زواتين مرضا زواتة زي ما قلتون ايه؟ وانا زواتين زواتين يا زوايا زوايا <سؤال> <سؤال> <تسؤال> <سؤال> ازاي ده ده مش ده يعني هو أول, اول واحد قال اللي هو كان واحد يا جماعه غير ايه غير مثلا ايه اي هيئه ثانيه طبعا من البلد غير دي هيئات مصريه مش مشيه. مش بلد. بلد. بلد. بلد. مش يعني ماديه على وبصبي طبعا ما نخالفش اللوات. فيها رواسي وام وامبتنا فيها من كل زوج بي وامبتنا التاق هنا ساكنة ومتحركة ساكنة ساكنة والتاق هنا الحوف اللي في الصفات إن شاء الله هاتي لها ايه وامبت وامبت ما دودش وامبت ليه؟ لأنه هي أخي الشدة الهمس فانت بتهمسها بتهين دي معنى الهمس ومتحقق صفة الشدة ومتظر في الصفات إن شاء الله تفتح لسانه والهواء كده وانبت وانبت ن تك على جهه من هو نفسه ليه لان التاء الساكنه ديت وحروف الهمس في اللغه العامه بتضعف الايه قوتها عند الايه الساكن فانت بتديني ايه بتديني الحرف اللي زي حرف الطفله دي وانبتنا وانبتنا في بنت. فيها, فيها من كل زوج مدريش فتح الله عليك أمام بأي واحدين وليجعني شتشتر أمام بأي شتشتر حق نعمل أشبار أزاله أصبحت الله يا <تصفيق> حرام <تصفيق> ده حسنين حسنين حسنين حسنين تابل صورة وحيد وحيد وحيد كل عدي وميد رعيشوف تابل صورة دي بطل في ناس بطلخم التاب يبقى تابل صورة وفاق تابل صورة وفاق تابل صورة والصاد مثل صاد نفس ايه؟ فده تفسيره ده تادر صيغه ثاني تادر صيغه ثاني ماشي هذا تادر صوعه وفي الثائب يعليه هذا مش هيتسال عنه اه فحي ثانيه في بقى خبطت <تصفيق> بقى مش كويس خبطت عاد عاد مش كده بعدين اا احنا طبعا بنستنى بنستنى عامه اه اما تتحرم وغيرهم اا برضه في الصلاه ما بلاش تطلع منه المشاهد ده هو يقرأ بالقراءه المتقنه اللي هي 100% زي ما بيقعد يطلق كده ومدام مشاهيك ومصححون لا يعني تأخذ الصلاة لا, لأ يتفل من بعض الهندلاتي لو انت متراكب ليه واحد ومتراكب من المسلمين ليه مثلا هلأ أطلق لو ايه؟ يعني مع كبيروتك لو انت بيصلى خال في امامك اه انت ما بيتمحس عن ليه مثلا باقول لك اللقاء يتفل الصلاة بما تلاقيين ان الشيحة بيطلق محفظ ويصلي طبعا من بقيت الجوف فطلع ربا يتفلق المسائل دي مسائل ايه يعني اللي يقف عنها وهو يا باجل ايه يعني بنحسنه من المتنين المدونين بس تطلع بقى طرف احيانا بدون قصد ايه بعيفة مش كامل ده وكي ده ايه من السمائنا عن مبارك يا باجل ايه لو وصلنا المعنى ايه ايه ايه ده عشان النفس ايه ده ايه <تصفيق> ونزلنا وأنزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات ده ايه مبارك مبارك امين امين وده هنا ايه لو سمحت مبارك ماشي والتاء برضه طاهر مبارك, مبارك, مبارك, مبارك, مبارك نابيه جنات وحبناصيده والنخل باسقات لها ظل لها ظل نضير والنخل هنا برضه في وسط الاصح بعيد والنخل نخل زي النجر عامل نخل نخله طب لكن بيقولها هنا يا درجه مش عاليه كذلك يبقى باء هنا ساكنه فاهم بالك؟ فهي درجه لا عاليه قوي ولا هي ضعفه وان نفس لا باء ب راشده باسقات لها طلع نظيده يبقى الضاد ده تجمع بقى ماما الضاد فخمه واستعليه والد ه رقه وبيضه فخره والقايله دي فخمه مشهوره كانت اهي وان لا خل باسقات لها قلنا ان جيد رزق للعباد واحيينا ببلدة اشتاء كذلك الخروج سبحان الله ما شاء الله الرحمن يضر ويخرج يخرج فين يخرج يخرج يخرج فترجعنا يخرج يا خاله ماما ده ماما مش دي ده ذكرت قابلهم ثمر الرز وثمر كده ذكرت ايه ثمر ونور واصحاب اه الحطه ايه ثاني والاي 7 رقم 6 الحطه انهم مرتبهدايه ولا مرتبه حات حات وعاد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود أصحاب الرس أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوانه طبعا في العون في القرآن كله دي من روح مرفق عشان لا مكسور لا في العونة في, في, في, في العونة لا. ولا أصحى ولا أصحى إخوان والوطنين يا إخواء هنا هيا أتنى شاء الله لأنا بلايه هاي محسور وإيه لأنا محفظ قوي لما يكسر أو يأتي فعل محسور بيضعف ولا قد على العلم على العالمين ولا شو إخواء هنا ضعيف زي بسم خو... قوي يعني مخصوحة بعدها هي أنت إنما ولا تقى بإخ اللي إيه؟ بعد كاسر تبالك دائما الحرف يضعبش بيجي بعد كاسر غير الحرف الوحيد إيه؟ ما بيضعبش بتاعدي الكاسر دي واحد الحرف الخاص في دي إخراج غير إخراج هنا جاء بعد كاسر همس إخ همكون إيه؟ غير إخراج لا من يطال إيه غير إخ بنفخمش ليه؟ <تصفيق> حرف استعلاء اللي هو حرف الرأب؟ لا حرف, <تصفيق> حرف, الرأ؟ حرف <تصفيق> مفخم اه مرد الله عفوه مفخم مرادة مرادة مرادة وطبعاً سبب تفخيم الخار رجمية القصلة رأب في إخراج ليه؟ ما جابه علي الدكسي إيه؟ مفخمه ليه؟ عشان الرأب عليها دي جولة مفخمها الرأب عليها مباشرة ممسوحة هتبالك مردش <تكلم> غير إخراج غير إخ وقف غير إخ وقف غير إخ وقف غير إخ هنا مرض نفس اللي إيه؟ الخائج وإخوان الخائج بتاعه وإخوانه لط الخائج هنا جاء بعد الجاس فالطباب عيسي مردك ضعف الخائج لطباب عيسي ليه أدنى أو أضعف ضرورة إيه؟ التفخير ما ينفعش يقول له الخائج موحفاق عيني ما ينفعش حق في النصول لطب هو حق بس الشيخ عم حاجة ما ما تقول لك هيه بتلقى تليها عبارة ويقول لك, لك, لك حرف مبخم مشروب التغفيل اللي هو هيه من التسر إخراج وغفن المستقيم المتقيم خروف الإستعالية لما تبصر بطلق وديك أضعط وأزلى الولايات هيه, هيه التغفيل وعادوا تلك وعادوا وفرعون وإخوانوا لوط إه وإخوانوا لوط اللي لها مين هيه مرقاقة دي لها اللام باينه اللي هي وقفه واصواه نوق بتقول انام هنا خمره دي يا اخوانه نوق نوق ماشي واصحاب الايكه وقوم تبع قوم كده واغوصوا لفحقا عائد طب الايه دي بقى بنبدا بقى ازاي قلنا السنه اللي ها الايكه واصحاب الايكه بص في النص عندك كده مكتوبه ازاي ا الف ا الف ا الايكه وانا لو على طول فاضل طب واخد ازاي في الصوره بل... دي يا معصوم ايوه انما دي قال ايكا دي تبان زي ورقه مرسومه برضو ولا هي رسمه نفس في مرسومه في الصوره شعرها في صوره الصدر يعني كده باخدها خلط شعرها وقط كده في الصدر كنت فيها بالله لما مكتوب أ ولا أ ولا لبس ليك ليك يمكن يكون مقصود الصاد ولا خالص شعراء لما قال الصاد صاد سايد صاد ليك ها ليك, أه؟ ليك. عندك اه اه صاد شعراء بالله الباء الف ولم ال في ده قريبه زي كده لايك لايك لايك لايك يعني رسم المصحف مفيش الف ولم الف هي لام بس ده ده لايك وده لايك اليه اليه اليك اليك الايتك <سؤال> ها إيه كل مواضع الايتك في المصحف سواء رُشمة الف ولام الف او رُشمة لام زي شعرايه عند البديهي كنت اده ايه في المصحف يعني كده ده عرضت الايه الروايه الروايه حافظه على مصطلح الايتك مثلا بتضايق ايه الايتك الايتك اللي, اللي هو المصراحه الايتك واصله اللي هو ورش هنلاقي المصطلح ايه الايتك ده ده ما تبالك صحابه لايكة او اطبعه وصل كيف؟ لان انا اطبعك ازاي يا خلي؟ خلاص؟ فهو بيطبعه وصل لايكة فيبطى برضو يبقى ايه؟ لايكة كما يصل يبدأ تبيويرشة عمياش اواش يطبع ايه؟ لايكة وصل ايه؟ واه وحيطة بقى يبدأ انما احنا اطبعه وصل الايكة ونبتقى ده برضو ايه؟ الايكة طب اي رو رأينا بطبق الشعارة لايكة خلقيتنا عن الصحارب وليس هذه الطريقة لكي يواصف القراءات المطارقة الصحيحة بات القراءة ما هي صلى الله عليه وسلم فكيهنا نفس القوة ديس المرة بي كده عشان تواصف القراءة من القراءة أكازي ولي بيأجاز باسم ده بقى بلاك باك اختبائي يعني بسه مو باك اختبائي افرر ان هتبدأ جدا هتبدأ لك هتبدأ باك لايك نعم ولا الايكا الايكا حتى يفقى ثاني واسحاب الآيكة وقوم تفضع كلهم كذبوا بحق وعيدة كلهم كذبوا لفاق اختبار حقا وعيدة لفاق اختبار حقا وعيدة اه الرسلات الرسلات حق وعيدة حق وعيدة ماشي هل تعينا بالقلق الأول بل من في لبس لبس لبس صوت جديد بقى صلاف على ايه ولا قد خلق اشتروا بقيدناكم ان شاء الله نحن ارفع عيني ارفع عيني هنا هي ارفع عيني ما فيش فعيلين كده هي واحده دي ارفع عيني ارفع عيني ولا دي هنا زي حكيم وزينا بيه ولاك اشعيلين بالفضل وذل الله خير اللهم